أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين كان الكلام في علاقة السنة بالكتاب ما هي النسبة بين الروايات الشريفة وبين الآيات القرآنية في باب الأحكام ما هي النسبة بين الروايات الشريفة والآيات الكريمة في باب شنو الأحكام قلنا الروايات قد تكون مشرعة قد تكون شنو مشرعة يعني تبين لنا تشريعا لم يذكر هذا التشريع في الكتاب صحيح؟ مثل ان القاتل لا يرث من مورفه ثانيا قد تكون الروايات تأكيدا يعني حكمها تأكيد لحكم ما ورد في الكتاب مثل ما دل على وجوب الصلاة حيث ورد في القرآن وجوب الصلاة فالروايات التي تؤكد على وجوب الصلاة تكون مؤكدة لما ورد في القرآن الثالث البيان البيان على أقسام البيان يعني شنو؟ يعني الروايات الشريفه تضمنت احكاما شرعيه هذه الاحكام هي مبينه لشنو لما ورد في القران الكريم مبينه يعني شنو يعني احيانا ورد في القران عموم والروايات تبين الخصوص أحيانا ورد في القرآن مطلق والروايات تبين شنو التقييد احيانا هناك اجمال والروايات تبين التفصيل مثلا بالنسبه الى الصلاه هناك اجمال في عدد الركعات والكيفيات والشروط والموانع في القران الكريم لم يذكر عدد ركعات الصلاه صلاه الصبح ركعتين الظهور اربعه العصر اربعه ما مذكور في القران فالذي ورد في القرآن على نحو الإجمال يعني ماكو في تفصيل التفصيل أي في الروايات الشريفة هذه تسمى بالبيان يعني الروايات تبين احكاما وردت في القرآن انظروا ثالثا البيان البيان يعني شنو يعني الروايات تكون مبينة للحكم الشرعي الموجود في القرآن هكذا. ويراد به يعني بالبيان ما جاءت به السنة يعني الذي ورد في السنة الشريفة السنة يعني شنو قلنا قول المعصوم وتقرير المعصوم وفعل المعصوم ما جاءت به السنة من من بيان لما شنو اللي جاءت به السنة من أحاديث يعني روايات مفسرة وشارحة. لما يعني لحكم لما يعني لحكم ورد في الكتاب العزيز يعني في القرآن الكريم صحيح؟ هناك روايات تفسر لنا وتشرح لنا الحكم الذي ورد في القرآن من آيات عامه هناك آيات كريمة عامه عامه يعني شنو يعني ما مجمله ما مذكورة فيها التفاصيل ما مذكورة فيها المقيدات والمخصصات الها عموميه يعني وهي على ثلاثة أنواع أول أليك تفصيل مجمله تفصيل مجمله مجمله يعني مجمل الكتاب يعني المجمل الذي ورد في الكتاب الحديث الشريف يأتي يفصل ذلك تفصيل مجمله يعني يبين الأجزاء يبين الشرائط يبين الموانع يبين الموجبات يبين المفضلات وهكذا تفصيل مجمله يعني مجمل الكتاب رفتشنا هذا مجملة يبدو خفا مجمله الضمير يرجع للكتاب أمثال الأحاديث الواردة في بيان كيفية الصلاة باجزائها يعني عدد ركعاتها مثلا وشرائطها شنو شرائط الصلاه أن يكون مثلا لباس المصلي طاهرا مكان المصلي مباحا وأنواعها أنواع الصلوات صلوات واجبة عندنا صلوات مستحبة عندنا ومختلف شؤون الصلاة ما يبقل الصلاة مثلا وملابساتها يعني ما يلابس الصلاة يعني يرافق الصلاة لو رافق الصلاة ضحك شنو حكم الصلاة لو رافق الصلاة تكلم. شن حكم الصلاة وهكذا ملابساتها يعني ما يرافقها هذه التفصيلات هل هي مذكورة في القرآن الكريم لا اقم الصلاة فقط هذه التفصيلات بينت في الروايات الشريفة فتكون هذه الروايات من قسم البيان مو من قسم التأكيد ولا من قسم التشريح وإنما من قسم البيان هذا هو الشكل الأول القسم الأول من قسم البيان البيان على ثلاث أقسام فأولا شنو؟ تفصيل المجمل ثانيا تخصيص عامة عامة يعني عام الكتاب يعني عام القرآن هناك عموم في القرآن مثل هذه الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين صحيح في هذه الآية الكريمة الآية تقول أن الولد يرث هذا عام سواء كان هذا الولد قاتل او لم يكن قاتل الروايه فيما بعد تأتي وتخصص تقول الولد القاتل لا يرى فالرواية شنو نسبتها مع هذه الآية مبينة يعني بينت المقصود من هذه الآية لكن على نحو التخصيص والعموم تحظو تخصيص عامه يعني الروايات تخصص العموم الموجود في القران امثال تخصيص ايه الميراث العامه اللي هي عام عام يعني شنو يعني تشمل الولد اللي هو قاتل والولد اللي مو قاتل يوصيكم الله في اولادكم يعني بالنسبه للاولاد اذا يرثون منكم للذكر مثل حظ الانثيين يعني. يعني الذكر ياخذ ضعف بالحديث الشريف يعني تخصيص الآية بهذا الحديث الشريف بالحديث جار مجرور متعلق بشنو بتخصيص يعني تخصيص آية الميراث بالحديث الشريف يا حديث لا يرث القاتل لا يرث القاتل رواية شريفة خصصت الآية هذا من باب التشريع لا من باب التأكيد لا وانما هو من باب البيان جيم تقييده مطلقه وين يرجع الظمير مطلقه؟ كتاب. أحسنتم الكتاب العزيز القرآن الكريم يعني هناك الفاظ مطلقه أحسنت. مطلقه الروايه تقيد هذه الأحكام أمثال تقييد الآية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان نكالا من الله والله عزيز حكيم سورة المائدة الآية 38 الله يقول بأن حد السارق والسارقة هو قطع اليد صحيح؟ قطع اليد قد يكون من الكتف قد يكون من المرفق وقد يكون من الزن وقد يكون من الأصابق كلها تسمى بقطع اليد صحيح؟ هذه الآية مطلقة لكن الحكم مقيد يجب أن يكون قفع اليد من القصابع صحيح؟ يجب أن يكون قفع اليد من القصابع من أين قيدنا هذا الإطلاق؟ بالحديث الشريف المروي عن الإمام الجواد عليه السلام حيث أن الحاكم العباسي الحاكم العباسي في زمن الإمام الجواد يعني بعد ميتين سنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا بسارق فأرى أن يجروا عليه حكم وحد السرقة فاختلق العلماء قسم قال تقطع يده من المنكب، وقسم قال من المرفق وقسم قال من الزند. شوفوا. شوفوش اش جد السرقه كانت تحصل قليل في البلاد الاسلاميه اللي هذا الحاكم العباسي والعلماء بعدهم ما يدرون من وين لازم تقطع يد السارق اذا كانت السرقه بكثره والحدود تجرى بكثره المفروض يدرون يعني لاحظوا الاسلام كيف يحل المشاكل جذريا يعني السرقة ويقتل وما هذه مشاكل في المجتمع مفاسد اجتماعيه الإسلام جعل لها حلولا جذرية يعني يقلع الفقر من المجتمع اذا ماكو فقير ماكو حاجة للسرقة وما أشبه لذلك تلاحظ أنه بعد 200 سنة مع أن هذا الإسلام قد غير مو الإسلام اللي النبي جابه والإمام أمير المؤمنين يعني الحكام أفسدوا المجتمع مع ذلك تلاحظ أن بقايا من آثار الإسلام ومن الرحمة الإسلامية كانت موجودة بحيث أن السرقة تلقت تكون قليلة يعني في المجتمع اللي إلى زمن الإمام الجوان عليه السلام ما يدرون عد السرقة كطبيقة كل شيء كانوا يدرون لكثرة ذلك الصلاة الصوم وأشبه السلام عليكم أن السرقة قليلة ولذلك لا يعرفون حدها. لاحظوا تقييد مطلق امثال تقييد الايه الكريمه والثارق والثارقه فقطعوا ايديهم هذا مطلق اليد يصدق على القطع من المنكب وعلى المرفق والى آخره الآية مقيدة بالحديث الشريف عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أبي جعفر الأول منه الإمام الباطر روات الله عليه أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام أنه سأله المعتصن العباسي عليه ما عليه عن السارق في اي موضع يجب ان يقطع الحديث مفصل ومذكور في كتب التواريخ وفي كتب الاحكام ايضا يعني الروايات فقال عليه السلام من مفصل اصول الاصابع يعني شنو يعني الكف يبقى فيترك الكف قال لما صار خلاف بين العلماء فالإمام عندما قال بأن القطعة من هنا الحاكم العباسي سأل لما أنا ما الخليفة العباسي الحاكم العباسي ما كانوا خلفاء خلفاء الرسول هم ائمه اهل البيت عليهم وضعه السلام هؤلاء وكان حكموا يعني البلاد فقال لما قال منه يعني الحاكم العباسي المعتصم يعني قال لما قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السجود على سبعة أعضاء الوجه يعني الجبه الوجه يعني الجبه واليدين يعني الكفين والركبتين والرجلين يعني الابهامين زين الإمام يقول له فإذا قطعت يده من الكرسوع الكرسوع يعني طرف الذنب يعني مننا قطعناه مو هذا الزند يعني مننا من طرف الزند يعني يعني الشاف كله قطعناه هكذا فاذا قطعت يده من الكرسوع الكرسوع طرف الزند او من المرفق هنا او افرع من المنكب مثلا لم يبق له يد يسجد عليها صحيح وقال الله تبارك وتعالى وإن المساجد لله يعني ما يسجد عليه الإنسان هذه لله وما كان لله شنو لا يقطع يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها من الإنسان فلا تدعو مع الله أحدا وما كان لله لم يقطع هذا التعليل الذي ورد في حديث مولانا الامام الجواد عليه السلام عند ذلك رجح الحاكم العباسي رأي الإمام على رأي فقهاء الدولة وعلماء الدولة فأمر بقطع يد السارق من وين من رؤوس من أصول الأفقة من أصول الاصابع يعني أبقى الكف زين بلش اليد على الأصابع اليد على الأصابع. الله خير. ها، المطلق، المطلق شنو؟ اليد، اليد مطلق يطلق على من من ومن المرفق ومن الكرسوع ومن اصول الاصابع لكن قيدنا الايه وقلنا بان المراد من اصول الاصابع فقط بهذا الحديث الشريف طبعا إجراء الحدود في مثل زماننا هذا حسب ما قال به الكثير من الفطال لا تجرى مو لأنها من مختصات المعصوم عليه السلام ننقسم هكذا قال اجراء الحدود من مختصات الامام وهي تختص بعصر الحضور لكن مشهور الفقهاء نال للفقه الحاكم العادل ايضا ان يجري الحدود لكن الشروط شنو غير متوسرة الآن الشروط غير متوسرة لا تفسد في الارض بعد اصلاحها الان المخاسب لم يوجد لها حلول ولم تحل بالحل الجذر الاسلامي فلا على الحدود الإسلام يحل المشكلة جذريا ثم الذي يخالف يعاقبه وردت شنون ولذلك المرحوم المقدس السيد الشيرازي في خصوص إجراء حد السرقة ذكر في الفقه أكثر من أربعين شرط أكثر من أربعين شرط لإجراء هذا الحد وكثير من هذه الشروط غير متوفرة في مثل هذه الاجزاء انتهينا من بحث الاطلاق والتقييد وهذا المبحث كان من اهم المباحث في علم اصول الفقه هذا الكتاب من بخط نأتي ناتي الى الاجماع شوفوا الادله الاجتهاديه الأدلة الاجتهادية كم كانت أربعة الكتاب السنة الإجماع العقل الكتاب تم الكلام حوله السنة أنهينا البحث عن ذلك شنو بقي عندنا الإجماع والعقل لما نكمل الإجماع والعقل يأتي الدور إلى الأدلة الفقاهية يعني الوصول العملية انظروا الى بحث الاجماع الاجماع بمعنى اتفاق جميع العلماء اتفاق جميع العلماء على رأي لو اتفق جميع الفقهاء من دون استثناء يعني لم نستثنى واحدا من الفقهاء هل رأيهم حجة ام لا ابناء العامة يرون الاجماع حجة سلامنا عليكم الله قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امتي لا تجتمع على خطأ فلو اجتمعت الامة على شيء فهذا هو الصحيح هذا رعيهم اما بالنسبة لنا الشيعة الامامية فهل الاجماع حج ام لا نعم الاجماع حج هكذا ورد في لسان علمائنا ولكن مراد بالإجماع شنو يختلف عما أرادوه مجرد اجتماع الفقهاء لا يجعل الفقهاء في عداد المعصومين لاحظوا الكلام الحجة شنو هو القرآن واضح صادر عن الله عز وجل لا يأتيه الباطل هذه خطأ القرآن معصوم عن الخطأ فهو حجة روايات أهل البيت أيضا حجة ليش لأنها وردت عن المعصومين عليهم السلام كلام المعصوم حجة الكتاب حجه واضح السنة حجة ليش باعتبار فدر عن المعصوم أما إجماع العلماء أنتم جميع العلماء أجمعوهم هل يصلون إلى درجة العصمة؟ أبدا الخطأ. كما هو موجود في الفرد هو ايضا موجود في أكثر من الفرد، لكن الاحتمال يصير أقل. الاحتمال يصير شنو أقل؟ مثل القضايا العادية، العرفية. إذا طبيب قال بشيء، الإنسان يعني يطمئنه إلى كلام الطبيب. أما إذا شاف كل الأطباء قالوا، الإنسان قمنا يصير شنو أكثر أقوى. الاجماع نفس الشيء منتهى ما يمكن ان يقال في الاجماع ان احتمال الخطا اقل احتمال الخطا شنو هو اقل نعم اذا كان الاجماع مشتملا على راي الامام المعصوم هذا يصح له منقطعا حجة. حجه بس مو باعتبار الاجماع باعتبار اشتماله على راي الامام المعصوم يعني مثلا لو علمنا قرينة أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو رأيه يطابق رأي هؤلاء المجمعين عند ذلك هذا الإجماع يكون شنو؟ قد لاحظوا الإجماع شنو تعريفه؟ تعريفه الإجماع هو اتفاق جماعة من العلماء الإجماع هو اتفاق الجميع معناك لكن باعتبار أننا ضمننا ضمن هذه المجموعة قول الإمام فإذا مجموعة من العلماء صار من ضمنهم قول الإمام عليه السلام فيصير حج عرفتش لا؟ لذلك هنا الشيخ عبد الهادي عبر عن اتفاق جماعة من العلماء ولم يقل اتفاق جميع العلماء وإلا الإجماع بمعنى اتفاق الجميع أحدهم المعصوم أحدهم المعصوم يعني شنو يعني لازم يكون واحد من هؤلاء المجمعين هو المعصوم عليه السلام حتى إذا لم نعرفه بشخصه الكريم حتى إذا لم نعرفه بشخصه الكريم شرح خطة عريب إذن الإجمع شنو صار اتفاق العلماء بشرط أن يكون كلام المعصوم من ضمنهم رأي المعصوم من ضمنهم رأينا لا يعني إحنا من ندري الإمام منه وفرضه إحنا من ندري الإمام منه وفرضه واحد تشرف بلقاء الإمام صلوات الله وسلامه احد أحد فسال فسأل الإمام عن المسألة التي بحثت هذه المسألة في جلسة علمائية صحيح في جلسة علمائية في مؤتمر علمائي الإمام قال له الرأي الذي مثلا وصل اليه العلماء في اليوم الكذا كان رأي أيضا صحيح فهذا شو يصير هذا الرأي هذا بحج ليش لأن قول العلماء اشتمل على رأي الإمام المعصوم وإن كنا لا نعرف الإمام بشخصه وبعينه هكذا صوروا عجية الإجماع ليش؟ قلنا لأن العلماء حتى إذا يتفقون كلهم لا يصلون إلى درجة الأسمة، فقولهم لا يكون بمثابة قول المعصوم عليه السلام. هكذا. وهذا لا ينافي العدالة. العالم عادل متقى لكن قد يخطئ. لذلك عندما سئل عن المرزق الشيخ محمد تقى الشيرازي رضوان الله عليه. طاح الثورة العشرين سأله هل يجوز تقليد أم لا فقال المرزا عبدالهالي الشيراجي نقل عنه بأنه أنا أربعين سنة عاشرت ما شفت من عنده مكروه فكيف بالحرام هذا يرتبط بالعدالة مو بالعصمة يعني هذا في درجة عالية من العدل أما قد يخطئ في المتوى عرفت شلون؟ ونفس السؤال سؤال عن المرزا الشيخ محمد تقي الشيرازي بالنسبة الى المرزا عبد عبدالهادي الشيرازي فقال اني عاشرته ولم ارى منه مكروان طيلت 30 سنة 40 سنة كذا مع انه ربما كانوا يختلفون في المسائل الفقهية ربما كانوا يختلفون في المسائل الفقهية بإذان شدة الورع شدة التقوى مثلا عدم ارتكاب المحرمات التجنب سلام عليكم حتى عن المكروهات عليكم. هذه الأمور لا ترتبط بالعصم نعم لا يتعمد الخطا ولكن ربما اخطا فالفقيم مهما يعني شبر في مقامه وفي علمه وفي درجاته وفي تقوى وإلى آخره ماكو ضمان لعدم الخطأ واكو عصمه راس شلون فالاجماع يعني لازم نعرف أن الإمام حضر برايه أو بشخصه في هذا المجلس رأيه يطابق لهذا الرأي أو وجوده كان الوجود المبارك كان في المجلس وأيد الرأي يعني قال بالرأي أو مثلا قرر الرأي ممهم بالنتيجة اجتمل هذا الرأي على رأي الإمام عليه السلام ربما الإمام يكون ساكت. لا يتكلم شيء طبعا اكو بعض الاقوال الاخرى في حجيه الاجماع مثلا قالوا الاجماع حجه من باب النص يعني شنو من باب النص يعني مثلا لو تجتمع كل العلماء كل العلماء اجتمعت على راي والراي كان يخالف الشريعه فالامام علي افضل الصلاه والسلام لانه حافظ للشريعه توضي ذلك أن شنو يلقي الرأي أو الفكرة الرأي الصحيح على الفتوى الصحيحي ولو واحد من الفقهاء حتى لا يكون الكل على خطأ فإذا رأينا أن الكل اجتمعوا على رأي نعرف من ذلك أن الإمام رأيه مطابق ليش لأن الإمام هو حافظ للشريعة. فاذا الكل على خطأ يعني الشريعة باعد وش يصير؟ اذا اكون خلاف بين العلماء الشريعة ما باعد لان قسم قالوا بالحق اما اذا الكل اقوى فالشريعة شنو باعد وهو حامي الشريعة هذا يسمى من بعض اللطف يعني اللطف والامام يقتضي ان يحمي الشريعة هكذا ايضا صور البعض لكن في الوقت اللي ما حل يعني الكتوري بعدين و... هو ما ادري انا لا ارجع بعض الاراء اللي قلتها يعني بس تعارض توافق في موضوع شوفوا اللي اقول هذا هو سر الكلام اذا الاجماع كشف عن راي المعصوم عليه السلام فهو حجه لا ما كشف عن رأي المعصوم. أنتم تفضلون اللي ما يكشف عن رأي المعصوم، صحيح يا لا؟ فموحد في المورد الذي يكشف عن رأي الإمام المعصوم يكون حجة. في المورد الذي لا يكشف عن رأي الإمام المعصوم شنو؟ لا يكون حجتان. لاحظوا أحدهم المعصوم يعني لازم رأي المعصوم على الإسلام ضمن هذه الآراء. إذا مو ضمن هذه الآراء الإجماع لا يكون حجتان. هذا خلاصة الكلام. مو مهم صفائر او واقع اذا علمنا بان الامام رايه مطابق او احد هذه الاراء فهو حجه الاجماع حجه ليش لوجود راي الامام مو لوجود قول المجمعين لو علمنا لو علمنا لذلك اذا ما صار مو حجه الاجماع حجيته متوقفه على كشف رأي المعصوم فقط فكذا قد شرح التعريف لاحظوا ان الاجماع الذي يعد دليلا شرعيا دليلا شرعيا يعني من الادله الاربعه وقلنا الادلة الاربعة الكتاب حدثنا الاجماع العقل الاجماع الذي هو دليل شرعي ومصدرا من مصادر التشريع الاسلامي ومصدر من مصادر التشريع الاسلامي يعني شنو شلون الكتاب يعني القران مصدر من مصادر التشريع يعني ناخذ منه التشريع كذلك الاجماع مصدر ناخذ منه التشريع شنو حقيقه الاجماع حقيقته في راي جمله من علمائنا ليس يقول جمله من علمائنا ذكرنا لان المساله خلافيه وقع فيها خلاف كبير هو أن يكون المعصوم عليه السلام عليه السلام كتب أحد العلماء المجمعين المعصوم عليه السلام لازم يكون ضمن هذه المجموعة وهذا الرأي يكون مجتملا على رأي المعصوم ففي مورد شكفنا من أدري هل الإجماع كان في ضمن رأي المعصوم أو لا هذا الإجماع حجة؟ لا في مورد الشك في مورد العلم وعدم وجود الامام عليه السلام لا يكون الاجماع حجه وانما الاجماع حجه فقط اذا اشتمل على راي المعصوم عليه السلام وإذا اجتمل على بالي ماكو فرق اساسي ليش لان الاجماع هنا اذا يرجع للدليل الثاني احسنتم كما يقول المصنف بعد قليل الاجماع يرجع الى السنه اذا عرفت شلون بس الواقع الاجماع يرجع الى السنة صحيح وبتعبير اخر لاحظوا هذا التعبير الثاني قوام الاجماع قوام الاجماع يعني شنو يعني اساس الاجماع ما يقوم به الاجماع وأن يكشف عن رأي المعصوم في المسألة اذا كشف عن رأي المعصوم اجمعوا العلماء حج إذا ما كشف عن رأي المعصوم حتى إذا الكل قالوا هذا لا يكون كاشف عن رأي المعصوم لا يكون حجه فمتى علم أن المعصوم أحد المجمعين على الحكم أحد المجمعين على الحكم يعني شنو؟ يعني الرأي هو رأي هؤلاء المجمعين عرفتوا شلون كان هذا الاتفاق إجماعا شرعيا إجماعا شرعيا يعني شنو؟ يعني يمكن في المسائل الشرعية أن نعتمد على هذا الإجماع ومتى لم يعلم بذلك إذا شككنا لا ندري هل هذه المجموعة من العلماء التي اتفقت على حكم شرعي هل هذه المجموعة اجتملت على رأي المعصوم أم لم تجتمل هذا الإجموعة حجة لا, لا. لا. ومتى لم يعلم بذلك يعني لم يعلم بأن رأي المعصوم من ضمن هذه المجموعة لا يعد هذا النوع من الاتفاق إجماعا شرعيا هذا ما يعتبر إجماع شرعي يعني شنو ما يعتبر إجماع شرعي يعني لا يمكن في استنباط المسائل الشرعية أن نعتمد على هذا الإجماع ليش لأنه ما مشتمل على قول المعصوم والمفروض أن يكون مستملا على قول المعصوم حجيته يعني حجية الإجماع شنو سبب الحجية بناء على ما ذكرناه الإجتمالية على قولين الأحسن هذا هو السر في حجية الاجماع حجيته يعني حجية الإجماع إن حجية الإجماع في ضوء تعريفنا له في ضوء يعني على على نمط التعريف اللي احنا عرفنا على ضوء التعريف اللي عرفنا شنو كانت التعريف اللي عرفنا ان يكون مستمرا على قول العصو ناشئة ناشيأت ناشئة ان إن حجيات الجماعة ناشئة تن هذا نمط يقول ناشئة خبر لأن ان ترفع تنصب عليه وترفع الخبر ان حجيه الاجماع هو الاسم حجيه ناشئه ما يصير الخبر الخبر يكون مرفوع ان حجيه الاجماع ناشئه من كشفه يعني كشف الاجماع عن رأي المعصوم ومن ملي لا لا عادت اقول الاجماع اللغتان يعني اجماع اجفاف الكل لكن بما انه احنا قيدنا باجتماله على رأي المعصوم اذا خمسين واحد من الفقهاء كان من رأي, رأي المعصوم فيكون قد يكون عشرين كذا ومن العلم يعني لازم ان نعلم بان المعصوم احد المجمعين كما تقدم بيانه مفصلا في شرح التعريف بشأن التعريف يعني في الصفحة الماضية تحت عنوان شرح التعريف إذن وجيه الاجماع ليس مشتمله على راي معصوم وفي ضوئه يعني بناء على ذلك وفي يعني بناء على ذلك في ضوء تعريفنا يعني بناء على تعريفنا يكون الاعتماد على الاجماع في واقعه اعتمادا على راي المعصوم موجه. والاستدلال بالإجماع والاستدلال الاستدلال برأي المعصوم والاستدلال وبالإجماع استدلالاً برأي المعصوم ليش؟ وذلك لعدم ثبوت عصمة المجمعين المجمعين ما ثابت عصمتهم ولا هم ادعوا ذلك وشفتوا مرة من المرات أحد الفقهاء ادعي لأسمة الناس أبداً حتى إذا ادعى سلاماً مصاحباً فاذن العصمه خاصه بمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والائمه القاهرين فاذا هؤلاء المجمعين ما كانت منزلتهم لم تثبت عصمه المجمعين من العلماء الذي لم يكن المعصوم واحدا منهم او لم يعلم ان من بين علم المعصوم فمره ندري المعصوم مو من ضمنهم فالكلام مو حجه فمره ما ندري هل المعصوم من ضمن هؤلاء او ليس من ضمن هؤلاء كذلك ليس بحجه لازم نعلم بان راي المعصوم مع هؤلاء فان ذالك الاجماع يكون حجه مو لاجل الاجماع وانما لاجل راي المعصوم بل. بني لا أكو علماء آخرين بيّنوا بشكل آخر فلسفه الإجماع قالوا إذا اتفق الكل نعلم بأن رأي المعصوم مطابق ليش؟ لأن رأي المعصوم إذا كان مخالف فالحكم الواقعي مع المعصوم لا مع هؤلاء الكل مع المعصوم فاذا يعني ضاعت الشريعه والمعصوم وجوده لحفظ الشريعه فقسم هكذا بين لذلك جمله من الفقهاء هكذا بين ومن الاصولين وقسم اخر بشكل اخر ثبوت حسمة المجمعين من العلماء الذي لم يكن المعصوم واحدا منهم او لم يعلم ان من بينهم المعصوم يعني من الريال المعصوم من بينهم او لم يكن من بينهم في كلتا الحالتين سواء علمنا بعدم وجود المعصوم او شككنا شلام هؤلاء ليس بحجة وانما الحجة في مورد واحد فقط فاحتماله اتفاق العلماء الذين ليس منهم المعصوم ربما كان قائما على خطأ هذا الاحتمال كاف في عدم الاعتماد على مثل هذا الاتفاق شوفوا هؤلاء الذين اتفقوا اللي ما ندري المعصوم من ضمنهم او مو من ضمنهم هؤلاء الذين اتفقوا ماكو ما احتمال اخطاوا في اتفاقهم طبعا هذا الاحتمال موجود فلو ولو فلو وجد هناك احتمال الخطا شنو يصير لا يمكن الاعتماد على هذا الاجماع فاحتمال ان اتفاق العلماء اتفاق العلماء يعني جميع العلماء الذي ليس منهم المعصوم ان المعصوم ما كان من ضمنهم او مجموعه من العلماء اللي المعصوم ما كان من ضمنهم اتفاق العلماء اللي المعصوم مو منهم وربما كان هذا الاتفاق على خطا ايها الزملاء ربما أخر. هذا الاحتمال كاف في عدم الاعتماد على مثل هذا الاتفاق نتبنى على مثل هذا الاجماع هذا الاجماع ليس بحجه وعدم اعتباري يعني اعتبار هذا الاتفاق حجه ما نقدر نعتبر هذا الاتفاق حجه خلاصه الكلام الاجماع انما يكون حجه إذا علمنا باجتماعه على رأي المعصوم عليه السلام فإذا لم يكن مشتملا على رأي المعصوم الإجماع لا يكون قجة وصلى الله على محمد واله الطاهرين